بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ف ل ا م ميم صاد كتاب أ ن ز ل إ ل ي ك فلا يكن في صدرك حرج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 وكم ََْ من ق ر ي َ ة ٍ أ َ ه ْ ل َ ك ْ ن َ ا ه َ ا فجاءها ََ ب ْ س ن ا بياتا ََ و ْ هم ُْ قائلون ََُِ فما ََ كان ََ دعواهم ََُْْ إ اذ جاءهم ََُْ ب َ أ ْ س ن ا フレンチであったらいいのかな والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه ف أ و ل ئ ك هم المفلحون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 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ل ل م ل ا ئ ك ة اسجدوا لادم فسجدوا إلا, إبليس فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين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 ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خ ر ج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكم أن وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فَوَسْوَسَ وُرِيَ سَوْآتِهِمَا لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا ما عَنْهُمَا مَا مِنْ、سوآتهما.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 وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور ُ فلما ذاقا الشجره بدت لهما سواتهما وطفقا يخصتان عليهما من ورق الجنه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 ينزع عنهما لباسهما ليريهما س و آ ت ه م ا إ ن ه يراكم هو و ق ب ي ل ه من حيث لا ترونهم إ ن ا جعلنا الشياطين أ و ل ي ا ء للذين لا يؤمنون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 どうして و 私たちの思いを語り継がれている ا とを知っていないことを知っていないこ ن を知っていないこ ا を知っていないことを知っていないことを知っていないことを知っていな ا ことを知ってなってい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 فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 الذين أقسمتم ادخلوا ل ل لَا يَنَالُوهُمُ اللَّهُ ذ ي ن أَقْسَمْتُمْ بِرَحْمَةِ الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون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 أفلا ت ت قال و ن ق ا ل م ل أ الذين كفروا من قومه إ ن ا لنراك في سفاهه وانا لنظنك من الكاذبين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 فأتنا ي بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سمت 「そめ يتموها انتم و أن ب ا ؤ ك م, م ما نزل الله بها من سلطان 私は私の思いを込め ب ر い م し منا وقطعنا د ا い ر الذين ك ذ し و ا بآياتنا.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 بينه من ربكم ه ذ ي ناقه الله لكم آيَةً ف ذ ر و ايه تَأْكُلْ ف أَرْضِ ا ل ل فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء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 وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين 「قال ا ل م ل أ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آ م ن منهم أ ت ع أن ا م ل م و ن أ ن صالحا مرسل من ربه قالوا إ ن ا بما أ ر س ل بي مؤمنون اسم الناقة الله يا النابلسي م ا الجزء الثاني ن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 ولوطا إ ذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين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 ولا ت 私の د من آ من ا و ا بكل صراط ت を知 د و ن وتصدون عن سبيل اللهم ことを知っていることを知っているこ ا を知っていることを知っていることを知っていること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 فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال ا ل م ل أ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آ م ن و ا معك من قريتنا لنخرجنك قالوا شعيب اولو أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين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 وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء ف أ خ ذ ن ا ه م بعته وهم لا يشعرون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 ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالله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 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك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 قال لن تراني ولكن انظر إ ل ى الجبل ف إ ن استقر مكانه ف ت و ف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا 「そして ا は私の ي い ك على ا る ن ا س ب ر い ا ل ا てい و ب ك ل ا م い فخذ ما آتيتك و い ن من الشاكرين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 س أ ص ر ف عن آ ي ا ت ي الذين يتكدرون في ا ل أ ر ض بغير الحق و إ ن يروا كل آ ي ة لا يؤمنوا بها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 والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا ولقاء ا ل آ خ ر ة ح ب ق ت أ ع م ا ل ه م هل يجزون إ ل ا ما كانوا يعملون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 ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا, أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين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 فَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوا النَّورَ الَّذِي أُنزِلَ أُولَئِكَ وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ مَعَهُ هُمُ م بِهِ المفلحون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 و َ إ ِ ذ ْ قيل َِ لهم َُْ اسكنوا ُُْ هذه َِِ ا ل ْ ق َ ر ي َ ة َ وكلوا َُ منها َِْ حيث َُْ شئتم ُْْ وقولوا َُ حطه َِ ة وادخلوا َُُ الباب ََْ سجدا ًَُّ نغفر َِ لكم َُْ خطيئاتكم َُِِْ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 واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا, إذ يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم きょうは私たちの思いを聞いてみてください。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 ف ب أ ي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون